أرجوك جفات دموعي لا تبكيني يكفيني اللي من الهجران قاسيته يا ما من الدمع لجلك هلت عيني لوحيت طاريك غال الدمع هلت ما تدري اني على كل ود طاويني ما تدري اني على كل ليل ما مسيتك دموعي لا تبكيني يكفيني اللي بنا الهجران قاسيته <تصفيق> جالك هل تعاني لو حاسه قلبي كلال الدمع هل ما تدري انك بنار الحب كاويني ما تدري اني عليك الشوق غنته يا جارح القلب بذت الجرح جرحاني من صفت في القلب يا من نكت ولا تا يجي لا تبكيني يكفيني اللي من الهجر قاسيتا يا ما من الدمع عيني لجلك هل تعاني لو حيت طريك غالي الدمع هل